في اخبار من سبق هذه القصص العظيمة الجميلة الجليلة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن أنباء من قد سبق فقال لنا كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة نفسا وهذا على سبيل العدوان والظلم ثم عرضت له التوبة أي ظهر له أن يتوب إلى الله تعالى فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهله من توبة فقال بعد قتل تسعة وتسعين نفسا لا ليست لك توبة فانتضى سيفه أي هذا القاتل أخرجه من غنده فقتله به فأكمل به مئة ثم إنه مكث ما شاء الله ثم عرضت له التوبة فسال عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه فقال إني قتلت مئة نفس فهل من توبة فقال ومن يحول بينك وبين التوبة وفي رواية إن حدثتك أن الله لا يتوب على من تاب فقد كذبتك ثم قال له أخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة قرية كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإن أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فلما أتاه الموت ناء بصدره نحوها أي مالا أو نهضا مع تثاقل إلى الأرض التي طلبها فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقال إبليس أنا أولى به إنه لم يعصني ساعة قط وقالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فبعث الله عز وجل ملكا في صورة آدمي فاختصموا إليه فقال انظروا أي القريتين كان أقرب إليه فألحقوه بأهلها فأوحى الله إلى هذه أن تقربي أي إلى البلد الصالحة وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي أي قرية السوء التي كان فيها وفي رواية فقرب الله عز وجل منه القرية الصالحة وبعد منه القرية الخبيثة قال فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد بشبر فقبضته ملائكة الرحمة فغفر له روايات الحديث موجودة في البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجا وغيرهم هذه القصة النبوية العظيمة يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن رجل أسرف على نفسه في المعاصي والذنوب وقتل مئة نفس ولكن هذه الذنوب لم تقلع من نفسه كل نوازع الخير ولم تقضي على كل خير بل بقي شيء بقي بصيص من نور وبقية من مخافة ولذلك حدثته نفسه بالتوبة والعودة إلى الله لكنه تساءل كبقية العصات والمذنبين هل يقبل الله توبتي بعد أن فعلت كل ما فعلت فلم يستطع أن يفتي نفسه فخرج يبحث عن عالم يفتيه وهو يعلم أن مسألته كبيرة ولا يستطيع أن يفتيه فيها إلا من عظم علمه ولذلك سأل عن أعلم أهل الأرض ولم يقدر لمن دله على من يفتيه أن يدله على أعلم أهل الأرض فعلا لأن العبادة والزهدى يختلط عند كثير من الناس بالخبير بالعلم فيظنون العابد الزاهد عالما ولكن ليس بالضرورة أن يكون كذلك فقد دلوه على رجل راهب والرهبان في الغالب كثيروا العبادة قليلوا العلم أقبل صاحبنا إلى الراهب الذي دل عليه فاستمع الراهب لمسألة فاستعظم ذنبه واستهول ما فعل وظن أن رحمة الله تضيق عن هذا فمن جهله أفتاه بأنه لا توبة له ومثل هذا الذي قتل تسعة وتسعين لن تسعه رحمة الله جهد برحمة الله لو كان يعلم عظم رحمة الله ما قال له ما قال فلما رأى القاتل أن التوبة محجورة عنه وأن رحمة الله لا تسعه ازدادت ضيانا لما رأى أنه لا فائدة من التوبة إذن فليكمل المشوار وليقتل هذا يكمل به السجل الحافل وأتم بقتله المئة إنجاز واليوم هؤلاء الغربيون يمكن أن يضيفوا هذا إلى كتاب جينيس للأرقام لأنهم يبحثون عن من بلغ الحد في كل شيء ولا يبالون في هذا الكتاب سواء كان خيرا أو شرا قتل ذلك الرجل الراهب لكنه لم يقتنع بجوابه فلا زال عنده شيء في نفسه يحيك ولذلك عرضت له التوبة مرة أخرى فسأل عن عالم يعرض عليه معضلته وهذه المرة كان الذي دله صائبا فقد دله على عالم حقا ولذلك بمجرد ما سمع العالم السؤال قال له متعجبا ومن يحول بينك وبين التوبة فالعالم مباشرة استنكر أن يكون هناك حاجز بين هذا الرجل مهما بلغت ذنوبه وبين رحمة الله العلماء يخشون الله العلماء يعلمون عظمة الله العلماء العالمون بالله وأسمائه وصفاته وروبيته وإلهيته وعظمته ورحمته فيعلم بأن رحمة الله تسع هذا وأمثاله ولا يعظم على الله ذنب والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ويغفر الذنوب جميعا ولنتأمل في كلام هذا العالم الذي هو في الحقيقة أيضا مرب ومرشد وفاضل وينظر إلى الأفق البعيد حكيم لا يفت الرجل فقط وإنما هو ينظر فيما يصلحه تاب. طيب ماذا بعد التوبة التوبة تحتاج إلى تعزيز التائب يحتاج إلى احتواء كيف يمنع الرجل أن يعود إلى سابق عهده لأن الكثير من التائبين ينتكسون ولذلك نصحه بعدما أفتاه بأن التوبة تصح وتقبل بأن ينتقل عن مكانه الغارق في الذنوب يجب أن يغير منهج حياته يجب أن يدرك القوم الضالين الذين كان يصحبهم يجب أن يغادر بيئة السوء التي كان فيها يجب عليه أن ينتقل إلى بيئة طيبة تعينه فتوافر فيها الخيرات ولذلك أمره أن يترك بلاد السوء ويهاجر إلى أرض أخرى عينها له قرية كذا وكذا لماذا؟ قال فيها قوم يعبدون الله هذا العالم عنده علم بالواقع ليس العلم عنده فقط بوحي الله وإنما أيضا بالواقع الذي يعيشه في قرية في المكان الفلاني فيها ناس صالحون اذهب اصحبهم واعبد الله معهم مضى هذا القاتل إلى تلك الديار فرحا بالتوبة سامعا للنصيحة ممتثلا لرأي المفتي والعالم مريدا لاستئناف حياة الطهر مريدا لطي صفحة العدوان وابتداء حياة جديدة على الطهر والصلاح والاستقامة رغبة في غسل الذنوب القذرة واحياء للإيمان ودخولا في عالم الصلاح والحسنات يذهبن السيئات وكله الآن أمل في حياة مشرقة بالطاعة بعيدا عن العصات والمعاصي إذا نيته أحسن ما تكون وقلبه عازم على الطيبات لما نصف الطريقة أراد الله تعالى وكل أفعال الله حكمة وكل قضاء لا حكمة أراد الله أن يقبض روحه وأن يموت في تلك الساعة فنزل به الموت وحضره النزع وساعة الاحتضار ولشدة رغبة هذا الإنسان في التوبة نأى بصدره جهة الأرض الطيبة وهو في النزع الأخير مقبلا على الله بجسده وقلبه ما أمكن على تلك البلد الطيبة وجه وجهه وصدره تاركا وراءه حياة مليئة بالخطايا والذنوب فما مصيره ومعلوم أن الإنسان إذا نزل به الموت تحضر مباشرة الملائكة مع ملك الموت ملك الموت يسحب روحه فلا يدعوها في يد ملك الموت طرفة عين إما أن تأخذ ملائكة الرحمة وإما أن تأخذ ملائكة العذاب يجلسون منه مد بصره في هذه الحالة حضرت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وكل من الفريقين يريد أخذ الروح وقبضها إلى جهته فاختصموا كل يريد أن يلي أمر هذا الرجل أن يتكفل به على طريقته وما جعله الله عنده فملائكة الرحمة عندها حنوط من الجنة وكفا من الجنة وبشارات واستقبال جميل للغاية وملائكة العذاب عندها حنوط من النار وكفا من النار ونهر وقهر يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت ملائكة الرحمة تقول تاب وأناب وجاء مقبلا ملائكة العذاب تقول قتل مئة نفس وجاء إبليس ليشهد أيضا ويدلي بدلوه ويقول إنه لم يعصني قط فأرسل الله تعالى ملكا في صورة إنسان والله يقضي بين الملائكة الملائكة تختصم والله عز وجل أخضرنا في كتابه عن الملأ الأعلى إذ يختصمون واختصام الملاء الأعلى والملائكة ليس مثل اختصام البشر مضاربات أحقاد لا لكن كل يدلي بدلوه ورأيه وحجته وحج مقابل حج ورأي مقابل رأي حديث اختصام الملاء الأعلى في أي شيء كانوا يختصمون في الكفارات والدرجات هنا حصل الاختصام في مصير هذا الإنسان ولذلك حكم بينهم رب العالمين وأرسل إليهم ملكا في صورة إنسان فهذا الملك أدى رأيا عادلا أمره من يقيس ما بين الأرضين أرض الظلم وأرض الفساد أرض الطاعة وأرض المعصية أرض الأخيار وأرض الأشرار ثم انظر رحمة رب العالمين ثم أمر الله الأرض الخير أن تتقارب والأرض الظالمة أن تتباعد والله إذا أمر الأرض تنفذ بإتي طوعا أو كرها قالت آتينا طائعين بعد التقرب والتباعد وبالقياس والملائكة قياسها دقيق لا يخطئ ليس مثل قياسنا نحن البشر بأجهزتنا قاصرة وجدوه أقرب إلى أرض الصالحين بشبر ولعل هذا الشبر هو الذي كانت حركته عندما نأى بصدره وهو في النزع الأخير كان هو السبب في حصول هذا الشبر فتولته ملائكة الرحمة وقبضت روحه إليها وغفرت له ذنوبه العظيمة في هذه القصة أيها الأخوة والأخوات في الحقيقة جملة من الدروس والعبر هذه قصة تفتح باب الأمل لكل عاصل مهما بلغت ذنوبه بعض الناس يقولون صلاة تركناها وصيام تركناها وزكاة ما أدناها الحج ما رأينا بيت الله ولا رأينا الكعبة عشرات السنين الفواحش كلها اقترفناها خمر زنا لواط سرقة رشوة كذب اعتداء كل المعاصي التي تخطر بالبال دخلنا فيها ولنا فيها نصيد نقول إذا فتح الله التوبة للكافرين قل للذين كفروا إن يغفر لهم ما قد سلف فكيف بمن تاب فتح الله باب التوبة لمن اتخذ له ولدا وسبه وشتمه فقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هؤلاء النصارى سبوا الله سبا ما سبه مثلهم أحد ادعوا له زوجة ولد ومعلوم في افتيأتي الولد من الزوجة سيلزم منه وقاع جماع شهوة ولذلك سبوا الله سبا الذين يقولوا لله ولد الذين يقولوا العيسى ابن الله سبوا الله سبا ما سبه مثلهم أحد وقال الله عنهم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة فهم كفار لا شك في كفرهم ولذي يشك في كفر يمكافر لأنه معاند لله الله يكفره ويقول ليس بكفار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثارث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم فدع الله النصارى إلى التوبة وترك مقالتهم الخبيثة وحتى الذين عذبوا أولياءه أحرقوهم بالنار لأنهم قالوا ربنا الله حتى المعذبين هؤلاء لهم توبة قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق سبحان الله فتنوا أولياءه وهو يقول ثم لم يتوبوا نذب الله كل مسرف إلى التوبة فقال قل يا عبادي الذين أصرفوا على أفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الوفور الرحيم وهذا عام في جميع الذنوب مهما كانت لا تقنطوا من رحمة الله سواء كانت كفرا أو شركا شكا أو نفاقا قتلا فسقا سكرا عربدة فواحش كل من تاب تاب الله عليه قال عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه وقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات هل هناك فضل عظم من هذا أن يبدل الله سيئات حسنات أن تنقلب الأوزار العظيمة والسيئات الكثيرة إلى حسنات لكن الله كريم غفور الرحيم فالتوبة تنفع من القتل كما تنفع مسائر الذنوب والتوبة تهدم ما كان قبلها والأعمال بالخواتيم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم أن لا تعجلوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من ذهري بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل في عملا سيئا وإن العبد لا يعمل البرهة من ذهري بعمل سيئ لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل في عملا صالحا حديث صحيح هذا قاتل مئة ومع ذلك انظروا كيف كانت نهايته مهما كان واحد طاغي وجبار عنيد لكن ممكن الله يغفر له فبعض الناس يستبعدون التوبة أو قبول التوبة لمن قتل من الشعب كذا وكذا فنقول له رب حسابه عنده ليس عندنا نحن ثم نجد في القصة أن من علامات رضا الله عن العبد أن يوفقه للتوبة النصوح إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله فقيل كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت حديث صحيح ثم باب التوبة مفتوح إلى أن ينزل الموت إذا نزل الموت لا فائده. إذا غرغر قال عليه الصلاة والسلام أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم ويتيقن الموت وإلا فلا ينفع حينئذ شيء رأينا في القصة أنه لا أحد يحول بين العبد والتوبة إلى الله من يحول بينك وبين التوبة؟ ومهما ابتعدت عن الصلاة المستقيم ممكن أن ترجع ويمكن أن تتوب الله عليك وفي مسؤولية عظيمة عند من يسأل أصحاب أقرباء معارف بعض المجرمين والعصات والفسقة عليهم مسؤولية لأنها هذا المجرم او العاصي قد يسألهم هؤلاء الذين بجانبه فيقول دلوني على الشيخ دلوني على عالم دلوني على فقيه دلوني على مفتي وبعضهم أولا يستبعد توبة هذا يقول هذا مجرم كيف يتوب طيب قالها قبلهم طيب قالها بعض الناس على عمر الخطاب قال يعني لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب طبعا حمار عندهم كيف يسلم لكن أسلم عمر صار من كبار أولياء الله وثالث رجل في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصديق فالذين حول العاطف عليه المسؤولية أن يدلوه على عالم على فقيه على داعي على حكيم يرشده ثم التوبة المقولة عند الله هي النصوح التي تجمع الأركان الندم والإقلاع والعزم على عدم العود ثم رأينا في القصة خطورة الفتوى بغير علم وكيف أن الفتوى بغير علم زادت الجريمة الافتاء بغير علم خطره عظيم ولا يجوز لأحد أن يقول على الله بلا علم والذي يدخل في الفتوى وهو ليس مؤهلا لها يضل ويضل ويتسبب بزيادة الشر وزيادة الفساد وبعض الناس يتصدرون الفتاة وليسوا بأهل لها وربما اقتحموا عالم الفوائيات في هذا الجانب والناس يقولون يا شيخ يا شيخ وليس لهم في العلم نصيب ولذلك من المهم جدا حتى للعام أن يفرق بين الزاهد وبين العالم بين صاحب العبادات وبين الفقيه ينبغي العالم والفقيه أن يكون زاهداً عابداً نعم لكن هناك من الناس من أعطي في العبادة والزهد والورع لكن ما أعطي في العلم فالفقه هذا الفهم هذا الفهم نعم الله يرزقها من يشاء يعني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس اللهم فقيه في الدين في ناسهم صلاح خير دين لكن ما عنده هدر على الافتاء ولا عنده فقه وفهم ما بفهم الكافي لأن يفتي بعض الناس ما يفرق بين الخطيب والمفتي ما يفرق بين الشاعر المسلم وبين المفتي بين الأديب وبين المفتي ولذلك إن هذا العلم دين فاضلوا عما تأخذون دينكم ثم نلاحظ أيها الأخوة والأخوات من هذه القصة مفارقة مكانة الذنب والواحد يبتعد عن مكان الشر يبتعد عن أهل الفساد يعيش بين قوم صالحين متعبدين ولذلك بعض الشباب الذين يتوبون ولا يرعون هذه المسألة ولا يغادرون مكان المعصية ولا يبدلون الأصحاب السابقين يعني انتكسون يعودون مرة أخرى يا أخي اقطع العلاقات كلها خلاص أرقام الجوالات انتهى هذه التي كانت يدلونك على السوء العناوين صور أفلام يعني أي شيء يعيدك إلى الماضي بيئة شر بيئة معصية غيرها خلاص حتى تستقيم وإلا ستذكرك والحنين أحياناً إلى المعصية أو إبليس يعني لا زال يلقي في خاطر الإنسان وفي روعه وفي نفسه قضية يذكره بالماضي يذكره بالماضي ولذلك فإن مغادرة مكان الشر إلى المكان الطيب مهم جدا ومن لوازن التوبة والهجرة ما هي فائدتها المهاجر إلى الله يحصل له الخير والبركة بهذه الهجرة وهذا الانتقال إلى المكان الطيب نحن لا نيسمى رحمة الله ونسأل الله أن يتوب علينا وأن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا صحبة الأخيار وأن يبعد عننا الأشرار والفجار ويكفينا الذين يمكرون مكرى الليل والنهار إنه سميع مجيب أستودعكم الله إلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته